عشان يستحر الاصطلاة لكن كل الأقويل تبين الآن بعد تقدم القد وبعد أن درس الناس فيه درس ناس حالها أهل الدخان تبين قطعاً أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه حتى قرأت آنفاً تريد أن شخصاً كبير المنزلة بين الناس أفكى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام صعب صعب عظيم فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحرم طيب إذن الدخان أول ما ظهر من أمور البينة أو المشتبهها. المشتبهة والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على مدين الحمد وعلى آله وصلح في أجمعين وإلى غادل إن شاء الله تعالى أما بعد نعتذر من الإخوة الذين لم يسمعوا لأننا لو, لو طلبنا من كل واحد أن يسمع لضع, لضع الوقت ولكن كل إنسان حسيب نفسه هذه الحديث ينبغي للإنسان أن لا يسمي لها وأن يحفظهم في حديث عائشة غري الله عنها ما يدل على بطلان البدع مهما حسن قصت ثاغلها نعم كمن كم ما هو الدليل لا معنى رب أي مرجوك عالي حتى وإن حسنة نيته أيهما أعمى لفظ مصر أو لفظ الصحيحين نعم لفظ مصر وهو ما لا لا نعم لا ايش لا هو عارف ان هان اذا هن ان في اخطاء في واحد يقبل الثاني فهمت ولا فمسلما عمل عملا ليس عليه انظن في فهو اعم صلى رفي في المكان المرسوم يا عبد اتسرح صلاة عامله الصلاه في هيك والغسق محرم محرم زمن تواتر في ماء المعصوم مبارك هل هو صحيح والغسق في بارك لك فاعل يرتاب المسلمين اي صوم ديان مقبول والغيبة حرام طيب فاعل اكل او شرب ذكر الصوم ان الا العلم. طيب الفرض نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> أن الغيبة لا تعوج إلى السياة عاما وأن أعلى كله الشر هو متعلق بلاد العباد أحبارة جيد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النماني في النشير إن الحلال بي واضح يعني الحلال ما, ما في إشكال واضح مثل البيع كل البيع من الحلال بين ها كل البيع من الحلال بين هيني نريد هالامس اخبار حاس مش هذا غير البيع ما في الا البيع عندك طيب ابنا هل تغديت؟ طيب اذا مثل طيب يعني السماح الحبوب الطيبه هذا شيء مبين طيب قلوا الحرام بين بتون صار نعم يعني الحل... الحرام بين نعم يعني الحرام المحظور واضح بين لا على أحد. مثل الزنا استرقى الشرب الخمر أكل الميتة أكل خلفين إذا ما لن يبدأ هذا الكلام الحلال بيين والحرم بين توطئه لما بعد فيصل توطئه لما بعد أحسن أن يشتبه ولهذا قال بينهم أمور الاشتباهات طيب ذكرنا بالامس اسباب الاشتباه نعم ان في... في الدليل ان في الدليل يعني ايه ان في الدليل هل وثبت اوثبت واذا ثبت بقي اشتباه اخر الدلانة. هل يدول على كذا او لا يدول بقى ثالث نحن يحكم هل ينطبق على هذه المسألة او لا ينطبق طيب لم نذكر فيما سبب أسباب الاشتباه أسباب الاشتباه ثلاثة او اربع اولا قلة العلم قلة العلم هجب الاشتباه لأن واسع العلم غزير العلم يعرف أشياء ما يعرف والآخر الثاني قل قلة الفهم يعني ضعف الفهم إنسان يعلم عنده علم واسع كثير لكن ما يفهم تشتبع للأمور الثالث التقصير في التدبع لأن لا يتعب الإنسان نفسه في التدبر ويكون من المزور فهنا يحصر على اشتباه الراجع وهو أعظمها سوء القصد لأن لا يقصد الأنسان إلا نصر قوله فقط لقاف النظر عن قوله صلاباً وفطراً فمن هذه نيةه فإنه يحرم الوصول الى العلم نسال الله العافية لانه يقصد من العلم هو اتباع الهوى هذه اسباب الاشكال طيب هل الاشتهاء يكون على جميع الناس لا الدليل لا هنا كثير من الناس طيب يعني وكثير من يعرف هذا من النص أيضا من المعنى لو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولا بقي شيء شر من شريعة مكهولا وهذا متعذب ما معنى قوله فقد افتبرأ لدينه وعرضه قل يا هنا. من الترجمات فقل استبرى لديني و استبرى منه اول سلم براء لديني في ما بينهم وبين الله ها وعده في وبين السماء فج و اظن حاجه لذلك الامثله لانه سبق اليس كذلك وذكرنا أمورة مشتبهة اختلف فيها العلم رحمهم الله فلا تعرض نفسك للوقوع في هذه الممورة المشتبهة فينتهيك الناس بس. انتهينا عن روح إلى قوله ألا وإن في الجسد فيم الله إلى آخر الفوائد ما ذكرنا الفوائد أبدا خيجة من كل حديث من فوائد, من فوائد الحديث التقسيم تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أستان حلال بيّم وحرام بيّم ومشتري ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشبهات حتى يعلم عز وجل من كان حريصا على طلب العلم ومن لا ومن فائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يكون في السريعة ما لا يعلمه الناس كلهم لقوله لا يعلمهن كثير من الناس وكما علنا قبل قليل لو وجد في السريعة ما لا يعلم الناس كلهم لم يكن القرآن بيانا لكل شيء ولبقي بعض السريعة مجهولا ومن فائد هذا الحديث الحث على اتقاء الشبهات الحث على اتقاء الشبهات لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على شبهة أما إذا لمقم الدليل صار اتقاء الشبهات وسواسا وتعمقا لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالوراء وتركز المشتبه. أما ما لأصل لا لا له فإن تركه متعمق مثال ذلك ما ثبث في سنة البخار عن عائش رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللح لا ندل أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا وأنتم وكلوا قالت وكان حديث عهد بكه هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أن لا يسمى الله عليه نجيبه جماعة لا نتقيه يعني ما فيه شيء يوجب الاتقاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم سموا أنتم وكروا فكأن في هذا نوع من اللوم عليه أنه يقول ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم الشأن فيما تفعلون أنتم فسموا أنتم وكذلك ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصاني من ذبيحة فلا تسأل أذا على طريق في السميع أو لا فإن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمى. طيب. ومن ذلك أيضا أن يقع في ثوب الإنسان أثر ولا يجلع نجاسة إنه أم لا فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه ينظر إذا كان في أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه وكلما قوي الاهتمال قوي طلب الاجتماع وإذا لم تكن اعتماد فلا يسف إليه ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله في نسوئل عن الرجل يشكل عليها أحدث أم لا قال لا ينصدف حتى أسمع صوتاً أو يجد إيح تأخر لا أنت لا تأخر أقول أني متقدم عليكم أنه إذا وجد احتمال الاجتباس فهنا إيش إن قوي قوي تر وإن ضعف ضعف تر لم ينتد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنه عنه ومن فائد هذا الحديث أن الواقع في الشبهات واقعون الحرام لقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام وسبق أن له معنى الأول أن يكون فعله للشبهات حراما لأنه واجب اجتناف الشبهات والثاني أن يكون وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الواضح يكون ذريعه وسيلة ويؤيد هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة وهذا هو طريقة القرآن الكريم قال الله عز وجل وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لَلْنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُّ فمن حسن التعليم أن الإنسان يقرب الأشياء المعقولة في الأشياء المحسوسة طيب الشاهد في الحديث قوله فالراعي يرعى حول ما يمشف أن يقع فيه من فوائز الحديث إقرار هم بقوله كالراعي يرعى حولك هل توافقون على هذا أو لا لا ما ما لا يوافق علي الحديث يدل على أنب الواقع لا على حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر, قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان فتنها لأنه بين مثاله قول النبي صلى الله عليه, عليه وسلم لتركبنا سننا من كان قبل هل يعني ذلك أن ركوبنا سننا من كان قبلنا جائز لا وأخبر عن الواقع وأخبر أن الضعين تسير من كذا إلى كذا لا تخشى الله أضعينها المرأة فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا نحر لكن هذا ضرب مثل إن أن الحديث هذا لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل نواق ولكن لا بأس النقم الحمى نوعا حما لمصالح المسلمين فهذا جائز وحيماً يختص به الحامي فهذا حرام ليس له يختص في مكان عام واضح مثال الأول مثال المسلمين أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب ليصاج الماء جائز بلا شك أو تحمى أرضاً خصبة. لإيش لجواب المسلمين كدواب الزكاة ودوا... والخير للجهة بسبيل الله وما أشبه هذا ومن هذا الحديث سد الزرائح سد الزرائح أي أن كل ذريعة تصل إلى محرم يجب أن تغلب لأن, لا لأن يقع لأن لا في المحرم وسد الذراء جليل شرق في خلم جاءت فيه شريعة ومن دليل إلى لا لا ما أسألنا أنا أريد لماذا ألتبت من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بأجعين فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله وسب آلهة المشركين سب بحق وسب الله عدو بغير عين. من فوائد هذا الحديث أن من عادة الملوك أن يحموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك فيه وقد عرفت الحكم الحيماء آنفا ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الجمل في أنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا لا تقول ان التأكيد تطويل لأننا نجيبك فنقول التوكيد تطويل ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة لقوله ألا ألا عليه الصلاة والسلام ومن فرائب هذا الحديث أن المدار في الصلاح هو على القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ويتفرع على هذا أنه تجب العناية بالقلب أكثر مما تجب العناية بعمل زعب لأن القلب هو الذي عليه النذار والقلب هو الذي يمتحن على الإنسان يوم القيامة كما قال عز وجل أفلا يعلم إذا القبور وحصل ما في الخدوث وقال تعالى إنه على رفعه لقادر يوم تبلأ السراع تهف القلب من الشرك والبدع والحق على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة فإن القلب هو الأصل ومن فوائد هذا الحديث الرد على العصاة الذين إذا نهيتم عن قالوا التقوى هنا وضرب على صدر فاستدل بحق على بعض من قال التقوى ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعناه الحديث إذا اتقى ما هنا اتقى اتقى في الجوار لكن هذا يقول التقوى ها هنا يعني أنه سيأصى الله والتقوى تكون في القلب الإجابة على تشبيهه وتلبيهه سهلة جدا بأن نقول لو صلح ما هنا صلح ما هناك لأن نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد وكل وإذا فسدت فسد الجسد وكل ومن فوائد هذا الحديث أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب عائد إلى قلب لقوله إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد فهل نقول ان, العقل إن هذا دليل على أن العقل في القلب؟ أجواب نعم فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب مع أن القرآن شاهد جهادا قال الله تعالى أفلن يثير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل أبصاب ولكن تعمل قلوب التي في الصدوط ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ هذا محل لا هذا شيء لا يعلم هذا شيء لا يعلم إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به فلا يرج علينا لو غكب قلب كافر في رجل مسلم أيكون هذا المسلم كافراً أو لا لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب ومن فواعد هذا الحديث أن العقل صغير أن القلب صغير وهل يكون كبيرا من نكون طبيب هل أكون كبيرا الناس يقولون في البلدكي هذا قلب الكبير وينيك الكبير المعنى هو القلب في طبيعته خلص بالكبير لكن قد يبتل الإنسان بمرض رخهم قلب وما أشبه ثم قال المالك رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوثن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته قوله عن أدوى رخي هذه كنية يقول والغالب أن الكنية تكون بذكر لكن قد تكون بعنزاء لا سيما إذا اشتغل وقد تكون برأي الإنسان كأبي هريرة مثلا أبو هريرة اشتغل بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفت فسمي أبا هريرة عن أبي رقير تمي من الدارين لا ابن هارون في رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الدين النصيحه من ثرو خبر اين الدين والخبر النصيحه وكانت تشهيروا المبتدا ما والخبر والخبر قال علماء ثلاث وإذا كان المبتدى معرفة والشبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر من طرق الحصر فقوله الدين نصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة يعني إذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باك الحصر وقول الدين يعني يعني بذلك دين العمل لان الدين ينقسم الى قسمين دين عمل ودين جزاء فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين المراقبين دين الجزاء وقوله لكم دينكم ولي دين, دين العمل وقوله رضيت لكم الإسلام دينا دين العمل وقول هنا الدين النصيحة دين العمل والنصيحة بمعنى الإخلاص يعني إخلاص الشيء وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون نصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة عن ذلك لأن موقع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل فيأتي البيان والنفس متطلعة لذلك متشوفة له فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة قلنا لمن يا رسول الله لكن في بعض الفاظي الدين النصيحة ثلاثة يعني قالها ثلاثة الدين النصيحة. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولعلمة المسلمين وعامتهم النصيحة لله تتضمن أمورا الأول الإخلاص إخلاص العبادة له إخلاص العبادة له الثاني الشهادة له في الوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته اما النصيحه للكتابه فالنصيحه للكتابه اذب عنها ان يذب الانسان عن تحريف المختلف وليهين بطلان من بطلان تحريف من حرر بطلان تحريفه من حرر الثاني يعني صار يطمن الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مليس فيه فلو كلب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا الثالث انتثال أوامره يعني ما ورد في كتاب الله من أمر فامتثل فإن لم تمتثل لم تنصف والرابع اجتناب ما نهى عنه فإن لم تفعل لم تنتظل والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الحكام هو خير الحكام وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم والثادث أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعنى تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه أمور كم أمور ست النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور أولا تجريد المتابعة له بمعنى أن لا لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرسل الله وليم الآخر وذكر الله كثيرا الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا لم يكذب ولم يخذب فهو, فهو رسول صادق مصدوق الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضيه والحاضره والمستقبل الرابع ان تمثل امره والخامس ان تجتنب نهي الله والسادس ان تذب عن شريعه الله والسابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فهو كما جاء عن الله في نزوم العمل به لا تقل هذا ليس في القرآن لأن ما ثبت في السنة فهو كل جاء في القرآن الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن كان حياً فمعه وإلى جانبه وإن كان ميتاً فنصة سنته صلى الله عليه وآل آله وسلم قال ولي أئمة المسلمين أئنا جمع إمام والإمام القدوة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانثة لله أي قدوة ومنه قوم عباد الرحمن واجعلنا للمكتقين إماما أئمة المسلمين سنتان من الناس الأول العلماء والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعما وهؤلاء هم أول عام الحقيقة لأن هؤلاء يباشرون العام ويباشرون الأمراء ويبين لدينا الله ويدعون إليه الصنف الثاني من علمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله النصيح للعلماء تكون بأمور الأمر الأول محبته لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لم تتأثابه وكيف تأثابه ورقان تلات عدوه لا يمكن أن تأثابه الثاني معمونتهم في الحق أن تساعدهم في الحق في بيان الحق فكانوا شراء كتبهم في الوسائل الإعلامية المتنوئة التي تخلف في كل زمان ومكان الثالث الذب عن أعراضه عن أعراض العلماء بمعنى ألا تقر أحدا على قيبته والوقوع في أعراضه وإذا نسب لك شيء من آل تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هالي المراحل المرحلة الأولى أن تثبت من نسبته إليه أن تتثبت من... أن تتثبت من نسبته إليه فكم من أشياء نسبت إلى, إلى عالم وهي كذب فلابد أن تأكد لا بد أن تأكد فإذا تأكدت فثم مرحلة أخرى أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أو لا لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد وعند التأمل يرى أنه حق فلابد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس المنتقد فالواجب أن تذب عنه عن العالم وتنشر هذا بين الناس وأن ما هذا العالم فهو حق وإن خالد ما عليه الناس المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أنه ليس بحق أي ما نسب العالم وصحب نسبته إليه ليس بحق فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا وأخذ أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم منه فإذا بيّن لك هذا فلك حق المناقشة لكن بأدب واحترام وتعظيم تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون يأتون إليهم بعنف وشدر وربما نفروا أيديهم بوجه وقالوا ما هذا القول الذي أحدثت ما هذا القول المنكر أنت ما تخف الله هذا خلاف الحديث وإذا تأملنا وجدنا أنهم موافر الحديث وهم المخالفون له وغالب هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السمة هم الذين على طريق السلف وهم أبعد ما يكون على طريق السلف عن السمة لكن بالوضع الإنسان إذا أعجب بناس للنس الله السلام فعى غيره ومكذر فأحذر هذا هذا بالنسبة للعلم كم ذكرنا؟ إيش طيب ثلاثة أشعة محبتهم الذبن عن راضهم ونشر علمهم هذه الثلاثة الذبن عن ذكرنا فيه أربعة أشعة من راحة الأمر الراضي من نصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك ألا تسأل وتقول هذا أعلم مني وهذا لا ناقش لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه وهذا من النصيحة للعلماء الخامس أن تدل على خير ما يكون في دعوة الناس يعني مثلاً رأيت هذا العالم محباً لمن الشعب ويتكلم ويتكلم في كل مكان وترى وترى الناس يتتاقلون ويقول هذا أفضل علينا كلما جلسنا قام حقاً فهنا من, من, من, من المصيحة له أن تشير عليه أن لا تكلم إلا فيما يناسب المقام لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشف العلم أبداً. هذا في الواقع من حفظ العلم لأن الناس إذا ملوا سائموا من الضلطة ومن حديث ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه في موعب يعني لا يكسر الوعب عليهم مع كلامه صلى الله عليه وسلم محفوف إلى النفوس لكن خشف سآمان والإنسان يجب أن يكون مع الناس فرائي مع الماشي يختار ما هو الله أكبر الله أكبر يعني حبيل يا خليق ما كان في كلامه وان صار عنده امر وراح في اجتماع وراح كان في اجتماع تصاعده كان ممكن لكن يتورق في المخالفه حين علي يسعد وساجد لدة عظيم وطاعما للإمام اما اذا تردد هل والاستنفاذ اول الجوب هذا نعم هذا يعود الى كل انسان معنا ولا الافضل الا يجعل الشيء حلال ام لاكن احيانا يخ... الناس التلفون يخشي على نفسه فكل انسان طبيعي انتفا يجب عليه لأن التلميذ مناه جعل الشيخ جعله مثل الأمين لكن لهم الحق أن يناقشوا بأدب و... ولباقة كما يشكل عليهم نعم يأخذ مما يقول إذا لم يتبين له بالدليل أن كلام شيخه مخالف وإذا تبين أنه مخالف يجب أن يتكلم مع السفر ويطيدهم من, من <تحديث> السطح نعم ان يعني... مراد النبي صلى الله عليه القلب الصلاح للدين مو قد يكون درجه صالحا في دينه وعندها أمراض كثيرة وقد يكون فاسل في دينه وهو أقوى من الحصار نعم أرفع يدك نعم ليس جائز نعم هل لا يجوز اختراقه إذا كان الجاعل ولياً من ولي عن المسلمين لا يجوز إذا كان من أسعى المسلمين هو جاعل إذا كان من أسعى فلنسى بجاعل لكن إذا كان الفاعل ولياً ولي لأمر لا يجوز أن تخترق لا المسلمون هو الصراع لذا يمسك كما مثل هذا الى الى ولاه الامور ما هو, ي... ما هو يذكر في مجلس نعم نعم ما له معنى هل ستتحضر معنى درس الصدر لكن هذي ما له معنى أصلا ترتيبه يعني السياق على الصفة كيف له معنى ها كم ثمان ثواني انتهى في الثمان سيئ النصيحة لولاة الأمر النصيحه للامراء تكون بامور الأمر الاول اعتقاد امامتهم وامرههم من لم نعتقد أنهم أمراء امراء فانه لن نسعن إذا اذا لم نعتقد انهم امراء فلن نمتثل امرهم ولن يمتثلوا نهيهم عن عمانه وعلي عمانه وعلي لابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير ومن مات وليس في عمقه بيعة لأحد مات ميتة جهد ومن تولى عمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام سواء كان من قراش أو من غير قراش هذا هو أحد نشر محاسنين في الرأية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم وإذا أحبهم الناس سهلا قيادهم لأوامرهم وهذا عكس ما يفعله بعض الناس ينشر المعايد ويقفل الحسنات فإن هذا جور جور جور وظلم تجل مثلا يذكر خصلا واحد مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرا مما قاموا به من الصير وهذا هو الجور بعين ثالثا امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه الا اذا كان في مصليه الله عز وجل فان هناك عن خيوط فيما في مصليه الخالق وامتثال طاعته عباده لي هي مجرد سياسه عباده الدليل على ان الله تعالى امر بها فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فجعل ذلك من معموراته عز وجل وما أمر الله به فهو عبابه وهل يشترط في طاعته ألا يعصوا الله الجواب نعم أطعهم فيما عمروا به وأن الله لأنك معنون بطاعتهم وأن عصوا الله في أنفسهم. الأمر الرابع سطر معايبهم مهما أنك سطر معايب مهما أنك وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على رات الأمور وإذا امتلأت القنوب من ذلك حصلت تمرد وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم وليس معنا قولنا ستر معايد أن نسكت عن معايد لا ننصح ننصح الأمير مباشرة أن تمكن وإلا فبواسط ولهذا انفر اوسامه بن زيد من ابا عنه على قوم يقولون انت لم تفعل ولم تقول لي لفلان ولفلان من يعنينا فقال كلام المعنى اتريدون ان نحدثكم بكل ما حدث بالخليفه هذا لا, لا يمكن لا يمكن الانسان ان يحدث بكل ما قال للامير لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضأ وذل وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عسى وتمر ولذلك من الختمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس لأن في ذلك ضغر عظيمة لأن ولي الأمر إما أن وافقت أو وخالفت إن وافقت قالت العامة خضع وذل ونزل رأسك وإن خالفت قال العامة تمرت وثغى واستفر ومن النسخ لمرأ عدم الخروج عليها وعدم المنابدة له ولم النبي صلى الله عليه وعليه وعلى وسلم في منابتهم إلا كما قال أن تروا بواحا عندكم فيه من الله برهان الكفر بواحي أن الله حلوين وعندكم فيه من الله برهان الجليل قاطع وإلا أن تروا يعني رؤية عين أو رؤية عين المتيقن ثم إذا جاءت الخروج عليهم بهذه الشروط هل يعني ذلك أن نخرج لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجود الخروج فلم نخرج حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلم نخرج إلا حيث يقوم الخروج مصلحة. وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوةها وسلاحها لأن هذا يتركب عليه إراقة الدماء واستحال الحلام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء كما تشاهدون من عهد خروج الخوارض من الخلفاء الراشدين الى الى يومنا هذا يحسن من شره فساد ما, لا... ما لا يعلمه الا رب العباد لكن بعض الناس عندهم الغيرة تتا... تتوقد نار الغيره في قلوبهم ثم يحسدون ما لا ما لا ما لا وهذا غلط غلط عظيم ثم إنا قول ما نيزل الكفر قد تراها كفرا وغيرك لا يره كفرا ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول كفرا بواحا ما فيه احتمال كما لو رأيته يسبل صنم أو رأيته سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك هذه المصيحة لأولاك الأمور إذن أئمة المسلمين تشمل كم سنفا سنفين العلماء والأمراء قال وعامتهم أي عوام المسلمين أن يسهل عامة المسلمين أن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيح والمساعدة وغير, وغير ذلك من ما هو جالب للمصالح جاكع للمفاسب وأعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من العمراء وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل فلو كل مقام المقال إن صح لعامة المسلمين ما استطعت وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة ناخذ حديثه ولا لا نعم طيب أي فوائد هذا ماذا نزيد هذا كل فوائد نذكر الفائد إرضاءا لكم لا نذكر أكثر ما, ما قلنا طيب من فائد هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواطن وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين فقال الدين النصيحة ومن فائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حيث إذا يذكر الشيء مجملا ثم يفصله بقوله الدين النصي ومن فوائده حرص الصحابه رضي الله عنهم على معرفه الله على, على العلم وانهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس الى فهمه الا سالوا عنه واستنبط لما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الدجال ينفث في الأرض أربعين يوما اليوم الأول كسنة قال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه تكسين فيه صلاة واحدة فسأل ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة من أمور الدين فلا تسأل لا سيما فيما يتعلق لأسماء الله وصفاته لا تسأل ولهذا عز الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء عده مبتدعا لأنه مبتدع سؤالا لم يسأل عن الصحاب رضي الله عنه واضح؟ من فائل هذا الحديث البداء في الأهم فالأهم فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة لله ثم للكتاب ثم للرسول ثم لآمة المسلمين ثم عامتي وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموصي فلهذا قدم الكتاب على الرسول على أن ننصيح это لكتاب ولرسول متلازمات إذا نصح الكتاب نصح للرسول وإذا نصح للرسول نصح الكتاب ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحه لولاه نعم لائمه المسلمين وذلك بما ذكرناه من الوجوب بالنسبه للامراء وبالنسبه للعلماء ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى, أنه إلى أن المجتمع للسلام لا بد له من إمام فإمة المسلمين والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة إمام المسجد إمام في مسجده ولهذا قال أهل العلم لا يجون أن تقام الجماعة التي, التي لها إمام الراتب يجون إذن الإمام, الإمام, الإمام الراتب لأن ذلك عدوانا على حقه فلا بد المسلمين من إمامه طيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا ثلاثة آمرهم أن يؤمروا أحدهم في السفر إذا كانوا ثلاثة لأن لا يكون أمرهم فوضى هذا الأمير الذي يؤمرونه تجب مراعاه فيما يتعلق باحكام السفر لانه لانه جعله اميرا فاذا تأمر على قومه السفر وقال يا فلان قم اصلح كذا وهو يتعلق بالسفر وجب عليه ان يقي وان لا فائدة في ذلك اما لو قال الامير لاهل رفقائه يا فلان يقدم لي نعالي يزمه يا يارك أو لا يزمه أمير نعم نقول لا يزمه لأنه جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر وهذا لا يتعلق بأمور السفر طيب لو قال لأحدهم يا فلان سو لنا القدر يزمه يا, يا ولي يزمه لأن هذا يتعلق لو قال لهم الان ننزل في هذا المكان حتى يبدل الوقت وهم كانوا سائرين يا نعم هكذا. فلا رد بد... لا رد من ام السمييه الانا نعم صاروا من الجماعه كان الناس دعوه الى لاط طويل حين كانوا رجل اثنين مع نعم وكان رجل من امم نعم اهل الجدع مسلطون على اهل العز وهم منهم مسلط ثم من الله عليه بالتوبه فأقول يكفي ان يغفر اهل الاندى ما تفسر هجاؤه ما ذكرنا ان البيع لا في المثل ما ذكرنا ان ان البيع يعني يعني منذب يعني منذب كيف وليس له وليس دع عن على شبه منه مات ليس الحكم في هذا المثل ما عارف يعني مثل الإنسان عايش في بلد يحكمه حاكمة لكن قال أنا لا أعترف بهذا الحاكمة هذا ما نهل نقضى البيعة على العنق إذا نات يموت ميتة جاهلين هذا يبدو إذا كان عايش في هذا البلد فقط؟ نعم, نعم. يعني مثل لو كان, لو كان هو من بلاد كفر لكن كفر ليس له إمام لأن الكافر لا يكون إماما للمسلمين لكن يلزمه أن يخفع للنظام ما لن يكون تحت ولاية فلا يقول الله هذا غفل ليس للمسلم ويعل الكفرة ولا طاعة الأهلاء يجب أن يخفع للنظام نظام الدوله السيوف فيها وان لم تكن من دول الاسلام بشرط الا يخالف النظام شريعه الاسلام ممتعين. نعم الله الله فهل يكون الحكم بغير ما شاء الله طويل العيب له أسباب قد يكون سببه الظلم أي أن الحاكم يريد أن نظر من هذا الرجل مثلا. لا يريد أن نظر حكم الله هذه الثلاث قد يكون الهوى فأسبابها كثيرة فلا يجلل الإطلاق بأن كل من حكم بغلاء الله فوكاتل فتا يفصل في نعم كما يقول ما رأيت من اقتصادي اطول يقول ان الرسول صلى الله هل يدافع عن أرضه هذا او العالم الذي يقول هذا القول يجب ان يبين له الحق ويقول كيف يكون نسول لما قال ان نساء مرائته من ناقصات عقل ودين اذهب الى نيب الرجل الحازم من كيف يكون ناجح وهم نساء قال قالوا كنا له ما نقص من وما نقص حق تبين ذلك كذا يكون مارك على هذا العالم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله ونصيحتنا له أن نبين له الحق وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به لأن أكثر الذي هل.. هل.. هل.. هل.. هل.. هل.. هل.. تقول أكثر لهم ألص تصيح تغر الناس نعم يا سليم العضو نعم هذا حرام يا اخي ان يتحرى عيوب الناس لقطع النفع عن قوم العلماء والامراء على خطر عظيم جاء في الحديث يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذ المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تسبع عورة أخيه فضحموا الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه هذه الناس في الناس في بعض الناس يحملونه العياذ بالله الحسد تجدوا نهم العايل لكن حسدا لان هذا الرجل صار له في المجتمع فيحتد ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه باليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل ومقلد والمقلد لا يسمى امام وقال الحافر لبق محا قال المقلب لا لا هو الآ الآن بدأ يعني الشباب كل, كل إنسان إمام وإن لم يكن مسبوعا والإمام رابط أن يكون مسبوعا مشتهدا نعم فلذلك يجب أن يعطى كل ذي حق الحقه هنوا كل من حق حقا نعم بارك الله فينا و الله عنا <تصفيق> الحديث السوره اليهوديه نعم يمسك الذدي ان بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في قال لا يؤلف كتابه ورسوله والامين المسلمين وامته مروا مسلم ناخذ الحديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين ذكرنا أنه باستفاب من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها. وجهه أبهم أول وأجمل هه كما لان الكلام لو القي من اول مره لم يكن له التاثير الذي ياتي بعد الاجماع المتصل بارك الله النصيحه تعال نعم. لأن لا تعال بما تكون يا احمد نعم على خاطر لهذا وجهل لان اخذه بعباده غير الله هذه واحد الثاني الثاني نعم أحسن الثالث رام شيئين طيب النصيحة لكتاب الله نعم نعم الذب عن كتاب الله عز وجل نعم تحريفة مطلئة يعني انما تضمنه النفكان خير وحكم صحيح تماما رضا بالله نهي دين القران كلام ان الايمان بان كلام الله حقيقه طيب لفظه معناه تصيق هذا تصيق هذا طيب قدم كتاب على الرسول فيصل قدم الكتاب على الرسول نعم نزل الرسول نعم تمام ال رؤى اللي هي الرسول باقي في ذكر اول الأمة تغير الرسول فلا يبقى الا شريعه من هم ائمه المسلمين يا يعني شنو طيب العلماء والامره طيب كيف كان البناء ائمه عندهم قائده ان انتهي انه من نعم لنا اسهل لأن هم الذين يبينون للناس سريعة الله والناس يتخلونهم أي من كذلك؟ طيب الأمر نعم نعم نعم الأمر صمى أمه لأن لأنهم متبعون ينزم الرعية طاعتهم في غير مصرية الله طيب عامة المسلمين يعني محمودة بقية الله تمام إذا, شاء... إذا كانت النصيحة له... لهؤلاء فإن ذلك هو الدين الحقيقة ذكرنا أن الدين له معنيان في القرآن الكريم دين الجزاء ودين العمل دين بمعنى الجزاء ودين بمعنى العمل مثل للأول نعم. الله تعالى مالك يوم الدين أي يوم جزائر أي يوم جزائر حساب طيب ومسكي للثاني دين العدل لكم قوله تعالى لكم دينكم ولي يدينين بارك الله ناخذ درس الجزائر قال الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس لأخذ أمرت البناء لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل أمرت أن يقاتل معه وإبهام المعلوم سائغ اللغة واستعمالا سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية في الأمور الكونية قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا والخالق هو عز وجل في الامور الشرائية كهذا أمرت أن يقاتل وكقوله, وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أمرني ربي فما هو الأمر؟ الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة الفوق منزلة المأمور لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم انكماسا ولو طلب من من فوقه سمي دعاء وسؤاله فلابد بالأمر أن يكون الآمر يشعر بأنه في مرتبة فوق مرتبة, مرتبة المأمور أن أقاتل أنا ساد الممور به أقاتل أنا والمقاتلة غير القتل المقاتلة هي أن يسأل في جهاد الأذى حتى تكون كلمة الله العليا القتل أن يقتلها الشخصا بعينه ولهذا نقول ليس كل ما جادت المقاتلة جاد القتل القتل أضيق لا يجوز إلا بشروض معروف المقاتلة أوسع ولهذا نقاتل الطائفة الممتنعة عن الصلح فيما إذا قتل الطائفتان وضغت إحدهما الأسرة فنقاتل التي تبرد وقاتل أبو فتن الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الذكاء ولكن لا يقتلون قاتلهم حتى يدعموا للحق أي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى هنا للغاية أو للتعليم أي أن أقاتل ليشهد أو للتعليم نعم أو للغاية مقاتلهم إلى أن يشهد الظهر الثاني وهي تحتمل لكن الثاني أظهر يعني مقاتلهم إلى أن يشهد حتى تأتي للتعليم وتأتي للغالية فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكسين حتى يرجع إلينا موسى هذه ولا خصف التعليم نعم لا, لا تصلح لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا حتى هنا لا مهل غير للتعليم يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفقوا عن رسول الله ويسمع لا تنفقوا حتى ينفقوا فإذا انفقوا فأنفقوا طيب حتى يشهدوا عن لا إله من الله يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلقه إلى الله عز وجل ألا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل فهو الذي عبادته حق ومن سواه بل وما سواه فعبادته باطلة وأن محمدا رسول الله محمدا هو عبد الله وابرج اسمه ولم يقل اني رسول الله للتفخيم للتفخيم والتعظيم و ورسول الله بمعنى مرسل و تاتي تعالى في الفرض ما يكتب لها ويقيم الصلاه هيئتها قائمه وقويمه على ما جاءت في الشريعة والصلاة هنا عامة لكن المراد بها الخاص وهي الصلوات الخمس ولهذا لو تركوا النوافر لا يقاتلوا و... و... ويؤت الزكاة أي يؤتوها مستحقها والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزفوية ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعهم وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصر العشر إن كان يسقى بالمعونة والعشر كاملا إن كان يسقى بالمعونة وفي الماشية لا ينصص لأنه معين بالسلة فإذا فعلوا ذلك أن شهدوا أن لا إله ذو الله وأنه محمد رسول الله واقام صلاته وعزم الذكاء عصم مني دماءهم واموالهم عاهدهم ايمنا مني دماءهم واموالهم اي فلا يحق ان اقاتلهم واستبيح دماءهم ولا ان اغنم اموالهم لانهم دخلوا في الاسلام الا في حق الاسلام هذا استثناء, استثناء لكنه عام يعني الا انتباح دماءهم واموالهم في حق الإسلام مثل ا الزنا ذنب السيد القصاص وما اشابه ذلك يعني الا بحق يوجبه الاسلام وحسابهم على الله عز الله تعالى اي محاسبه على الاعمال على الله اما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليس عليه الا البلاغ هذا الحديث كما ترون اصل وقاعده في جواز مقاتله الناس وانه لا يجوز مقاتلتهم الا بهذا السبب فمن فوائد الحديث فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد مامور يوجه اليه الامر كما يوجه إلى غلي لقوله أمرت ومنها جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله أمرت فأفهم الآمر لكن المخاطب يعلم ذلك ومن فائدة هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال فإذا قال الطائل لماذا لا تجعلون الأمر للاستحفاء قلنا لا نجعلون الاستحفاء لأن هذا فيه استباحة محرم واستباحة محرم لا تكون إلا لإقامة واجب انتبه استباحة محرم لا تكون إلا لإقامة واجب ولهذا استدل بعض الفقاع رحمه الله على وجوب الختان لأن ختان قطع شيء من الإنسان المحترم والأصل التحليم من الجواز التحليم لا تقطع الوال جرد من بدني فلما هذا القطع دل على وجوب الختان إذ لا يستبعه المحرم إلا لأداء واجب وعلى هذا فنقول الأمر هنا للوجوب وعلى فرضيه جهاد امر معلوم امر معلوم للجميع والجهاد فرض كفايه وقد يكون فرض عين ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى وما كان المؤمنون ليمشوكافه فلولا نفر من كل فرقه منهم قائم يتفقهوا اي القاعدون في ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم محفرون ومن فائد هذا الحديث وجم الشهادة قال لا إله إلا الله بالقلب واللسان فإن أبداها لنا بلسانه ولا ندري عن ما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قادها كاذبا أو خوفا من قتل أو أخر لأننا لا ننقب عن قنوب الناس ومن فائد هذا الحديث أنه لابد بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق لأنه إذا شاهد الله معبود بحق لم يمنع أن غيره, أن غيره يعبر بحق أيضا لا يقول التوحيد إلا بنفل وإثبات لا إله إلا الله نفل علوهيها ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل ومن فائد هذا الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادت أن محمد رسول الله وأما الدخول في الإسلام يكون بشهادة أن لا إله إلا الله لكن لو شهدت طائفة لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله قوتلت أو لا, لا تقاتل تقاتل طيب شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له وأن لا يتبع من سواه وكذلك تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب النهي من فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الصلاة لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع القتاب بل قد قال الفقه رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوا الأذانة والإقامة وإن صلوا لأن الأذانة والإقامة هم شعائر الدين الظاهرة فإذا قال قوم نحن لا نؤذل ولا نقيم ولا نصلي وجب أن نقاتل واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى قوما أمسف حتى يطلع الفجر فإن سمعوا أذانا كف عن قتاله وإلا قاتلهم. كذلك قالوا أي الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريغة الصلاة الصمص قالوا لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهر فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاة العيدين ومن فوائد هذا الحديث مجود إيتاء الزكاة لأنها أي الزكاة تمنع أو لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس ولا بد أن, تكون أن, تكون أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقها فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه لأن ذلك لا يفعل لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر العالم ومن فائد هذا الحديث إطلاق الفعل على القول كما يطلق على القول على الفعل أين أتاق الفعل على القول قول إذا فعلوا ذلك مع أن فيها أن في جملة هذه الأشياء الشهدتين وهما قول ووجه ذلك أن القول حركت اللسان وحركت اللسان إيش فعل ويخطف إطلاق الفعل على القول أن يكون القول في جملة أفعال لجملة أفعال كما هنا لأن يقيم إقامة الصلاة وإذا من الأفعال بلا شاء أما إطلاق القول على الفعل فهذا كثير كما في حديث عن مارد ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له سينة اليمم قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهم الأرض قال بيديه هكذا وهذا قول لفعل فعل من فوائد هذا الحديث أن الكفار تباح جماؤهم وأموالهم في قول عاصموا مني جماؤهم وأموالهم فيقتلون و... أو يؤثرون حسب ما في الحال وت... وتغنموا أموالهم وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقد صح عنه أنه قال أعطيت خمسا لم أعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالروع لمصيرة الشهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل الغنائم أموال الكفار لأخذناها باتتساب أما الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم وقد ذكروا أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرق فتحرقها من فاجئ هذا الحديث أنه قد يستباح الدم والمال في حق يحق الاسلام في حق الاسلام وان لم يكن من هذه الان وقد منقش أبو بكنا صديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة فأجاب بأن الزكاة حق المال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام وقال والله لو منعوني عنا عناقا أو قال عقالا كانوا يعدونه إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على ذلك وأسباب إباحة القتل في الإسلام كثيرة وليس هذا مضع بصدها لكنها معلومة اكتب ومن فائد هذا الحديث أن حساب الصدق على الله عز وجل وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ وكذلك ليس على من ولث الرسول إلا البلاغ والحساب على الله فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتك إذا أديت ماجع عليه فقد برئت الذنب والحساب على من نعم على الله حساب وجل كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لست عليه بمسيطة إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فلا تحقن أيها الدائم إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول وقت لأنك أديت ما يجب عليك ولكن أعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر حتى لو نمت أمامك لا بد أن يؤثر اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي تسعابين حتى أن موسى خاف أوجد بنفسه خيفة الموسى